يا أيها النبي أذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك نبي الله شيئا ولا يسرق ولا يسرقن ولا يذنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترين ولا ياتين ببهتان يفترين واشترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن وسن تغفر لهن الله إن الله عفور رحيم يا أيها الذين تَتَوَلَّ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يئِسَ الْكَفَرُ مِنَ الصِّحَابِ قُبُ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذي تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرتب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 قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إلهي لكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد يسموه أحمد